فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيلي وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تقطع كل حل في مهين أما زن مشائم بنميم من ناعل الخير معتد أثيم عتلم بعد ذلك زنيم en كان ذا مال وبنين إذا تتلي عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسموه على الخرطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجن إن إذ أقسموا لا يصرمونها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها قرائون من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أنغدوا على حرفكم إِن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين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 122. كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون 123. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم 124. المسلمين كالمجرمين.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 Kاشعة أبصارهم ترهكهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون تذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن 122. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم متقلون 123. أم عندهم الغيب فهم يكتبون 124. فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادي وهو مكذوم لولا أن تذاركه نعمة من ربي لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتبيه ربه فجعله من الصالحين